شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم تلك آيات الكتاب المبين إن آذلنا بقرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِذْ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والخمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديد ويثم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أسم على فك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإكوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأقوله أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال قتلوه تفعلون صاحبه أرضي يقل لكم وجه إليكم وتكونوا من بعده وتكونوا من بعده خمصالحين قال خائبين منهم لا تقتلواه تفعلونه وألقوه في غياب الجم وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَنْتَثِرُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ تَعْمَلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا وَتَنِي يَمْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْسُنُ لِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَطَارَدَنِي يَأْكُلُهُ الذُّبَابُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قالوا لئن هك له ونحن عصبة إنا إذا لقافرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنفئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا للسبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذنب كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعال على ما تصف قبر جميل وضعوا المستعان على ما تطفون وجاءت سياعة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه, فأدلى دلوه قالوا روبيتا الذين درهم معدودتهم وكانوا فيه من الظالمين وقال الذي اشتراه من مصر ربي اكرني ما ذواه عسائيا فانا او وكذلك ما فكرنا وكذلك وكذلك مبكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالر على أمره والله ظالر على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما ما بلغ شده أتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجز المحسن وراودته التي هو في بيتها. وغلقت الأبواب وقالت هيك لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهمت بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقد جت قميطه من فيا سيدها لدى الباب قالت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راوتتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن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 جئْتُ نَعِيدُ يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من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 أرسلت إليهم وأعتدت لهم متكاو واتج واتج كل واحدة منهم تكينه وقالت خرج علني فلما رأينه أكبرنه وقبض عن أيديه وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَ السَّذَالِكُ إِنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعون لي إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب لَهُ ربه فطرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وجَلَ مَعَهُ سِجَنَ فَجَيَانٌ قَالَ نَحْدُمَا إِنِّي أَرَانِ أَعْصِرُ فَنْرَى وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِ أَحْمِرُ فَوْقَ رَأْسِ قُبَدَةٍ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما لتؤونه قبل أي يأتيكما ذلكما من ما علم لربه إني ترد من لا تقوم إلا يؤمنون بالله وهم هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعفوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعن الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن اغضب متفرقون خير ام اللام الواحد القهار ما تعبدون من كما يقومها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعقدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسكي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي غنى أن هو نادٍ منه أذكرني عند ربي فأنت الشيطان ذكر ربي فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إن اني ارا سبع بقرات ثمان يحكمهن سبع عجاب وسبع بلاه وسبع بلاه خضر واخر يبسات يا ايها البلا ونسي رؤيا ينقمتم للرؤيا تعبرون قالوا أصغات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وازدكر بعد أمة ألأنبئكم بتأويله فأرسلون يوته أيها الصديق أفنى في سبع قطرات ثمانى يأكلون نتبع عجاف وسبع ثُنُبُلات وسبع ثُنُبُلات خضر ووَحَيَابِ الذَّاتِ الْعَلِيَ أُجِمَلَ النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ قال تزرعون سبع سنين تأذون فما حفظتم فذروه في سبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون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 فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ قَالَ مُتَعِينا رَبِّكَ فَاسْأَلُوهُ مَا ذَلِلٌ إِذَا اللَّهِ قَطَعَنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِ النَّعْلِيٌّ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ الْلَّهُ وَجْتُنَّ يُرْسُفَ عَنْ نفسه قلنا حاش لله قلنا حسن لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسح الحس أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصالحين ذلك لعلم أنني لم أقوله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائمين وما أبرر نفسي إن النعيم سلام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 إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجرا وعجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهابهم قال أتوني بأخ أبيكم ألا ترون أنني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تعطوني بني فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انطلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه الله كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحمه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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاق بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من بابهم ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحفو إلا لله علي توكلت وعلي فليتوكل المتوكلون ولم قالوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعطوب قضاها وإنه لدو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أقاه قال إني أنا أقول فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دقلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إي أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزوا بجهاز جعلت سقاة في رحلة أخين ثم أذن مؤذن أية هالعيون إن كلا سارقون قالوا أقبلوا علينا ماذا تفسد؟ قالوا نفسد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وعند به زعيم قالوا تَعْلَمُوا اللَّهُ لَقَدْ علمتم مَا جِئْنَا لِمُفْسِدٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا قالوا فَمَا جَزَاؤُهُ قالوا جزاؤه من موجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أطاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفرق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إِنَّ يسرق قَدْ سرق أخ مِنْ من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكنا قال أنتم شر مكناو الله أعلم بما تقصون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا تقد أحدنا فَقُلْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَ اللَّهِ أَنْ نَقُوزَ إلَّا مَوْجَدَنَا مَسَاءَنَا عَنْهُ إِنَّا إِذَا الْلَّغَالِ مُفَلِّمُ فَلَمَّثَّ يَأْذُو مِنْهُ أَلَقَوْنَ دِيَارَ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبناء إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا للغيب حاضرين. اسألوا القرى التي كنتم فيها والعير التي اقبلت فيها وئنا لصادقون قال بل تولت لكم انفسكم امرا فصدر جميل, فصبر جميل عشى الله أن يأسيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يومك وبيضت عيناه, وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال الله تبدأ وتذبل فحتى تكون حراضا حتى تكون حمرا أو تكون من الهالفين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بسيء وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوني يوسف وعليه ولا تئسوا ولا تئسوا من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القول كافر فلما دخلوا علينا قالوا يا أيها العزيز ما لنا وأهلنا ظر وجئنا بضاعة مزجات فأوفلنا فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجز المتصدقين قال هل علمت ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يستق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحفين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بطيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فقلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أنت فنسف قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا بارس اوفنا قالوا يا أمانس اوفنا نذوبنا إن كنا خاطرين قال سوف أستوفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دقوا على يوسف أوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وفضوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بإذ أخرجني من السجن وجاء أبئ من البدو من بعد أن نزر الشيطان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 تويل الاحديس فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من ام لديهم إذ أجمعوا أمره وهم يبقرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية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 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اكتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلا يسير في الأرض فيونرو كيف كان عاقبة الذين مروا قبلهم ولدار الآخرة خير للذين استقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا حتى إذا استأذروا وظنوا أن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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وتفصيل كل شيء وهو ذو ورحمة لقوم يؤمنون الله سمى الله لمن حمده ربنا سال الحمد الله الله da, -da.